وزكها أنت خير ما زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك.